வீன அம அம சுவ அஜ أَخَذْنَا க آتيناكم بقوة قزوما பூல கு الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ிஃக் குத்த وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ تُوبُوا إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ فَأَنَابَ إِلَىٰ رَبِّهِ خَاشِعًا مُّذِلًّا تخيذنا هدوها قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهد لا يبين لنا ما, ما هي قال إنه يقول إنها بقى a oh. Uh oh